بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا في أمرا يوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفة ألصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة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 وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أذره يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله منك إلى الآخرة والأولى إن إن في ذلك العذرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها